وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَلْبِيَاءً إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَلْبِيَاءً وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَأَتَاكُم مَا لَمْ يُؤْفِ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَمِينَ يَا قَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَغْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ما هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي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 لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباطط يدي إليك لأقتلك إني أقاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك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 كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا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 إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستجوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من والنار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كتبان جزاء بما كتبان كلام من الله